قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوقى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا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 اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أن يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ هَيِّنٌ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آية للناس ورحمة مِنَّا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جِذْعٍ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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث خيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 وآعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن من حملنا من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد لئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات ساجعل لهم الرحمن لدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُّدَّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بكزاة